تخفث الأقمار يغيب كل شارق وتحش الديار وأي شيء معتر إذا جف الحبيب وبات كلا سليا كان من يجبو حيره السؤال ومن يزيد في عباد الخير عنا فما لقلبك الجريح يا الجراح ويسق شجر ونسق فوق السماء والفضاء والقمر والسرعه الايام كل لحنان tabqi la tabqi wala isatan fa antum illa dunna والحنان ونظرت الرحمان والانهار والجنان نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن أيها الإخوة الكرام نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى تسجيلات حامل المسك الإسلامية دولة الكويت هاتف رقم اثنان ستة أربع اثنان أربع اثنان ثمانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته